صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله يقول الله تبارك وتعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله الناس اقسام ثلاثه ظالمون لانفسهم مفرطون في جنب الله ومقتصدون كفوا عما يسخط الله ورضوا بادنى منازل العفو والرضا اما القسم الثالث فهم السابقون بالخيرات اخى المسلم هل فكرت يوما من الايام من اي الطوائف الثلاث انت هل حاولت في ساعه من الساعات ان تجعل لنفسك نظاما يلحقك بالسابقين ومن هم السابقون يا ترى كيف صاروا سابقين وما جزاؤهم والاهم من ذلك كله هل يمكننا ان نصير منهم ومعهم اما جزاؤهم فلا شك اخى المسلم انك قرات او سمعت قوله تعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه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 فهذا هو جزاء العمل للتمني ايها الاخوه في الله ماذا كان يعمل هؤلاء حتى نالوا ذلك الجزاء وما الذي يمنع اخى المسلم ان تكون انت لا غيرك واحدا من اولئك السابقين هل تظنون ايها الاخوه ان اولئك السابقين من جنس غير جنسنا كلا عاشوا على أرض غير أرضنا لا لكنها والله القلوب قلوب إذا تغيرت غير الله ما حولها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ويقول تعالى ذلك بأن الله لن يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم هل هناك نعمة اعظم من ان نكون نحن من السابقين ايها الاخوه في الله ان منزله السابقين لا يمكن لاحد ان يصل اليها الا اذا كان بالفعل من المسارعين في الخير المتسابقين على الطاعات لا على حطام الدنيا والتنافس عليها وعظنا ربنا جل جلاله في كتابه ان تسابق في الخيرات فقال فاستبقوا الخيرات وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وصف الله انبياءه عليهم الصلاه والسلام لانهم كانوا يسارعون في الخيرات وقال جل وعلا وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين وقال جل وعلا سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض ايها الاخوة المؤمنون ان اول درجة في سلم المسابقة الى الخيرات ان تجلس مع نفسك وان تفكر في وضعك وفي حالك وعبادتك ودرجه ايمانك ما نصيب العمل الصالح ما نصيب العمل الصالح في حياتك تامل يا اخي في قصر حياتك مهما طالت وان الموت امامك وانت تتوقع نزول الموت بك في اقرب ساعه ماذا انت صانع اذا نزل الموت يقول يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى مثلت نفسي تصور نفسه تصورا قال مثلت نفسي في النار اكل من زقومها واشرب من صديدها واضرب بمقارعها فقلت لنفسي ماذا تشتهي قالت اعود الى الدنيا فاعمل صالحا فانجو به من العذاب الالميم ومثلت نفسي في الجنه اسعى في رياضها واعانق ابكارها والبس من حريرها فقلت لنفسي ماذا تشتهين قالت اعود الى الدنيا فاعمل صالحا فازداد به من النعيم فقلت لنفسي ها انت في الامنيه فاعملي لما تريدين هذا هو الفقر نعم انك اليوم يا عبد الله حي ترزق تختار ما تشاء من العمل لا تجبر على شيء وغدا ستكون مفلسا الا من انتظار نتيجه عملك عندها سيدرك كل واحد منا مدا تثريط ولكن يا ليت الندم ينفع في مثله الكساعات ايها الاخوه في الله اذا اردنا ان نكون من المسارعين في الخيرات فلا بد ان نسلك نفس الطريق لا بد ان نسلك الطريق نفسه الذي سلكه اصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم وعليهم رضوان الله اذا سمعت يا اخي المسلم ايه او حديثا فيه حث على امر من الامور فبادر الى التطبيق لا تشغل نفسك باشياء اخرى كالبحث عن الحكم هل هو واجب او مستحب نعم لك ان تعرف هذا لكن ابدا بالعمل لا تعطل نفسك من اجل مثل هذه الاشياء هذه هي نفسيه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا علمت ان الله يحب شيئا ويريده اعلم ان هذا سبيل وطريق مفروش الى الجنه فسلك بادر بالمشي اليه واذا سمعت اخى المسلم ايه او حديثا فيها نهي عن امر من الامور هلا تشغل نفسك ايضا بالبحث عن حكم ذلك هل هو حرام هل المساله خلافيه هل النهي للكراهه بادر يا اخي بالابتعاد بادر بالابتعاد قدر استطاعتك هذا طريق لو كان فيه خير ما نها عنه محمد صلى الله عليه وسلم ان هذه النفسيه الواضحه في جاءه نصوص الكتاب والسنه لا هي النفسيه التي اوصلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى ما وصلوا اليه نعم حتى صار الذي يسمع اخبارهم والله ويقرا سيرهم يشك هل كانوا بشرا مثلنا هل كانوا بشرا مثلنا لماذا لا نرى مثل تلك النماذج في مجتمعاتنا اليوم هل جيل الصحابة من نوع غير انواع غير نوعنا لا انها القلوب انها القلوب التي استيقظت بنور الوحي ولكن العجب يزول اذا علمت يا اخي ان اولئك القوم كانوا لا يتلقون الافكار ولا المبادئ الا من الوحي لم تؤثر فيهم نظريه غربيه ولا مقاله صحفيه ولا عاده جاهليه لم يعتذروا في يوم من الايام بضغط الواقع وضغط المجتمع كما يفعل كثير من المسلمين اليوم قلوب تعلقات بالله فعلقها الله بمراداته كانوا رضى الله عنهم يقرؤون القران يقرؤونه ليعملوا به يسمعون الخطب والمواعظ ليطبقوها يمتثلوا ما فيها من الحث على الطاعات والابتعاد عما يغضب الرب جل جلاله اخي المسلم انك والله لن تجد وقتا كافيا نعم لن تجد وقتا كافيا لتعمل فيه من اوجه الخير الكثيره الماثوره عن نبينا صلى الله عليه وسلم باب الصلاه مفتوح باب الصلاه مفتوح لك وباب الذكر ما وسع فالاجتهاد في العبادات الحب في الله البغض في الله رحمه الخلق الاحسان اليهم صله الارحام بر الوالدين اكرام الجار الامر بالمعروف النهي عن المنكر الكلمه الطيبه الجهاد في سبيل الله بالمال وبالنفس وبالدعوه الى الله الصدقه حسن الخلق قضاء حوائج الناس التوبه الاستغفار كثير كثير كثير يجعلك باذن الله من المتنافسين من السابقين الى مرضات الله فالفرص اليوم امامك يا عبد الله كثيره والسعيد من وعظ بغيره ولكل وجهة هو موليها بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله ان المسارعه في عمل الخيرات والتنافس في ذلك يتاكد والله في زماننا في زمننا هذا لانه زمن عجيب سريع الانقضاء الا ترون ايها الاخوه كيف يمر الشهر يا من عاش 40 او 50 سنه الم تشعر بسرعه مرور الزمن الا ترى ان الهلال تراه مرتين وتظن ان ما بين المره والمره الاولى والثانيه ثلاثه ايام وقد مر عليك شهر الا نشعر جميعا بهذا ان زمنا يمر مثل هذا المروج لو والله يتاكد فيه يتاكد فيه ان نكون من المسابقين ان نكون من المتنافسين ان نكون من المبادرين الى عمل الخير حتى يختم لنا بخير زمن كثير الاحداث ربما لا تستطيع يا اخي ان تتابع احداث العالم من كثرتها مليء بالفتن العظيمه التي تحيط بنا التي ربما اذهبت الدين او انقصته نسال الله الثبات على ديننا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال بادروا بالاعمال فتنا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا دينه اغلى ما يملك يبيعه بعرض من الدنيا فبادر اخى المسلم بالاعمال الصالحه واحجز لنفسك مقعدا مع السابقين فان المقاعد محدوده ايها المسلمون ان لسائل ان يسال عن نصوص كثيره جاءت تبين منزله رجل من الرجال ليس معصوما من الانبياء كلا هو بشر مثلنا لكن ما اكثر النصوص المثنيه عليه ذكره الله في القران مصاحبا لنبيه صلى الله عليه وسلم انه ابو بكر فقال بك. بك. لصاحبه لا تحزن من هو صاحبه, صاحبه. صاحبه. انه ابو, أبو بكر بك. الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك فقال عائشه رضي الله عنها ومن الرجال قال ابوها والحديث في الصحيحين احب الرجال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليفه بعد صاحبه في الغار والهجره المشهود له بالجنة باي شيء نال ابو بكر رضي الله عنه ما ناله من المنزله والثواب عند الله اعلم يا اخي انه رضي الله عنه كان يملك نفسيه عجيبه تجاه فعل الخير وهي النفسيه التي ذكرناها قبل قليل اذا سمع الامر والنهي امتثل نفسيه المؤمن يروي مسلم في صحيحه جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما في اصحابه وقال من اصبح منكم اليوم صائما صيام تطوع قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن تبع منكم اليوم جنازه قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن اطعم منكم اليوم مسكينا هذا ابو بكر رضي الله عنه انا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال ابو بكر رضي الله عنه انا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه فاسال نفسك يا اخي هل تملك مثل هذه الروح ومثل هذه المسارعه ثم بعد ذلك حاول ثم حاول انت لحق بالالاءك الركب نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم واخو سائر اخواننا المسلمين من المتسابقين في الخيرات المسارعين اليها المتنافسين فيها اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر سائر اعداء الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح امتنا وولاه امورنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارضى عن اصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عنهم نخص منهم الاربعه ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابتي اجمعين اللهم اللهم ارض عن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم ارحمنا فانك بنا رحيم ولا تعذبنا فانك علينا قادق والطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم انا نسالك ان تصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا وان تصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان تصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين